والذين اتخذوا مسكدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسن والله يشهد إنهم لكاذبون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 على شفا جرف نهار فنهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم عليه حقا في الدورات والإنجيل والقرآن وما الأوفى بعهده من الله فاستمشروا ببيعه الذي بايتم به وذلك هو الفوز العظيم